سار قلبي عكس المسار حتى في جنة نار في النار نور بات جفنية بالعبرات يرنو لي شاط الفرات بين الخدوط ايتوب عينيك يا هادي فهد بنار التعشق اذ كنت قد اركبت نحو الخيال فما زاد القرب الا بعدا يا عالم على مساري ما يستعد للعناق يا وعد وعهد توت في يا حسين وانفقكم فيها والله ماذا جمر قد لخصا موريك باليال المعشرين انت صارت دمعه و والحزن فاني انستو بحسن كل أسى الثقلين من دمعتي للحسين طول الدهون مات كل جمال الحياة في مذبح الكروبات بين الخدوط أقد صبري ركامة وجثني عاف الكرامة والمنامة أنا المستهام ولكن قلبي يحلق غفاري تسر بالهيامة تقص الصفرات وحجع الحياة وحسي الهماة وحسي الريامة وأخلع قلبي بواجه السلامي فأسمع قيلاً سلامت سلامة قد نور دربيين وبصيرة قلبي حقرت الدنيا عندي شاني وكيان كياني بحسين الفاني من مهدي حتى